كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن أَتَوَلَّاهُ فَإِنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّ خلَقنَكُم مِ تُرَبٍ سَُّ مِ النُطُفَةٍ ثمَُّ مِن عَلَقُه ثمَُّ مِنْ عَلَقَة سَُّ مِ مُضضواتِ مُخَقَاتِ وَغَيرِ مُخَلقَةِ لِن ببَيّينَ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا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 وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء تزت وربأت وأنبتت من كل زوج بهيج